ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا قائر يطير بجناحيه إلا أمم نمثالكم ما ثرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات 121. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل ايتذكرون إن اتاكم عذاب الله او تدكم الساعه غير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء او تنسون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالبساء والضال إلى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 فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل رأيتم إن خذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من لا غير الله آتيكم به أو كيف نصرف الآيات ثم يصدفون قل رأيتكم إن تاكم عذاب الله بغتة او جهره هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين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 إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي لعما والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع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 وكذلك فتننا بعضهم ببعض ليقولوا اهاؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين واذا جاءك الذين يؤمنون قل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهالة أنه من عمل منكم سوء بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم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 قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا, وخفية تدعونه تضرعا وخفية لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم ان تشركون قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ لَا يَأْتِي عَلَنَا عَلَّكُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلٍّ نَّبَأٌ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي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 أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب نليم بما كانوا يكفرون قلنا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ الله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 وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ والارض وليكون مِنَ الموقنين فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كوكبا قال هَذَا ربي فَلَمَّا أَفَنَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفِلِينَ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 فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَهْتُ وَجِيهِ الَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَلَرَضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهَذَا قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما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 وزكرياء ويحيا وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين والحكم والنبوءة فإن يكفر بها أولئك فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا اسالكم عليه اجرا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 وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنزر أمة القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أنوحي إلي ولم يوحى إليه شيء وَمَنْ شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى 126. ومرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على تستكبرون ولقد جئتمون أفرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتموا أنهم فيكم شركاء لقد تَقَبَّعَ بَيْنَكُمْ وَظَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالْنَوَّا يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَالِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّتُ فَكُوْو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 الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا آيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء فخرجنا به، فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دنيا وجنات. وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآخرون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 وذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءت أمور